فالشاهد عندنا أن الإمام الشافعي كان إذا قدم عليه هذا الرجل يقوم إليه ويضحك معه يقوم إليه ويرحب به قلنا الفرق معروف فقيلنا في ذلك هذا أعراب مجرد عروبي يعني جاء من البادية المثال مثال نقول الآن العربي معنى العربي أعربي بدوي, بدوي. لا ربما جاهل لا ربما لا ربنا ولا ربنا كما قل الأعراب أشد كفرا ونفاقا ولكن ومع ذلك يقوم إليه ويرحب به فقال لهم الإمام الشافعي لما قال له أنت من أنت أنت الشافعي وكذا فقال لهم أنا سمعت منه فائدة إسمعوا أنا سمعت منه فائدة قالوا أي فائدة سمعت منه هذا عرابي هذا عرابياتي من الباذية أي فائدة سمعت منه قال سمعت منه يقول إن الكلب إذا بلغ يرفع رجله عند البول إن الكلب إذا بلغ يرفع رجله عند البول شوف الفائدة هذه استنبطها الإمام الشافعي من ماذا؟ من العروبي إن الكلب إذا بلغ يرفع رجله عند البول فماذا قال؟ وهل وقف هنا؟ لا قال وأن الحرة إن الكلب إذا بلغ رفع رجله عند البول وأن الحرة من راعى ودادة لحظة وأن الحرة من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظه وانتمى لمن أفاده لفظه انظروا انظروا إلى الإمام الشافع فلذلك قال بعض الفضلاء الحر في ميزان الأولين هو ذاك الرجل الذي يحفظ الود هذا هو الحر من هو الحر في زمان المتقدمين الحر هو ضد العبد لأن قد يكون رجل عبدا ولكنه ما شاء الله في الأخلاق آية أفضل من كثير من الأحرار ولكن قال الحر في ميزان الأولين هو ذاك الذي يحفظ الودة والحر أيضا هو ذاك الذي يرعى حق الصحبة والحر أيضا وإن كانت في عمر السنين لحظة واحدة لا ينسى الفضل لأهله لا ينسى الفضل لأهله وإن قل حجمه أو خف وزنه بل تراه يحرص على أن ينتسب وأن ينسب الفضل لأهله كما فعل الإمام الشافعي الإمام الشافعي قال لهم هذا كذا وكذا علمه فائدة وقال بها فالاحرار.